وهنا نشير الحديث العزيز وهذا هو النوع التاسع من أنواع علوم الحديث بهذه المنظومة العزيز صفة مشبهة من عزة يعز بالكسر بمعنى قل أو ندر أو من عزة يعز بمعنى قوية واشتد نعم؟ يقول الحافظ بن حجر لماذا سمي عزيزا لماذا سمي هذا, الحديث أو هذا النوع بالعزيز قال فيه الحافظ بن حجر رحمه الله وسمي بذلك لقلة وجوده إذن هذا يأخذ المعنى الأول الذي جاء بالكسر بكسر العين نعم قال لقلة وجوده وإما لكونه عجز أي قوية بمجيئه من طريق اخرى سنشد عاد ذاك بيش فلذا سمي عزيزا سمي عزيزا قال عزيز مروي اثنين او ثلاثة مروي اثنين اي من الرواد او مروي ثلاثة من الرواد او ثلاثة من الرواد اذا تخلص أن الحديث العزيز عند البيقوني ما رواه اثنين ما رواه اثنان من الرواة أو ثلاثة أو اثنان أو ثلاثة هل هذا الحد انتبه هل هذا الحد حد مرجوح بمعنى ضعيف نعم أو هو قول قوي وهل تفرد به أو لم يتفرد واضح لأن بعضهم يقول أن المنظومة فيها خلل وفيها كذا فيرد عند مثل هذه المواطن فيستدرك ويقول مثلا مثل هذا الموطن فهو قالت بالقول المرجوح والصحيح لا شك الحافظ ابن حجر رحمه الله علم من الأعلام وأحد علماء هذا الشأن لكن ليس كل ما يقوله هو القول الفصل والفيصل في مباحث علوم الحديث يعني الآن عندنا مدرستين مدرسه الطرح علوم الأئمة أو العلماء الذين تأخروا عن القرن الرابع فيأتونا بمسألة المتقدم والمتأخر مثلا وعندنا مدرسه عصبت وقلدت وتصلبت عند كل قول لبعض الأئمة الذين تأخروا هذا غلط فنحن نقر للأئمة الذين تقدموا بالإمامة والفضل والعلم والسابقة ونحفظ للاعلماء المتأخرين مكانتهم وعلمهم ولا يعني هذا اضطراف علم هذا ولا التشنج عند علم هذا وأن هذا القول في مقابل مضاده ذاك القول لا القول الصحيح ينظر في هذه الأقوال والصحيح منها ويغتفر لمن أخطأ منهم أو غلط أو غير ذلك فليس أحد من هؤلاء العلماء معصوم أو يبرأ من الغلط فجئنا الآن عندما انتهت عند هذه المدرسة الثانية خلاص كل ما قال الحافظ هو القول الصحيح هذا ليس فحيحا ليردوا غلو تلك المدرسة وكلا طرفي قصد الأمور ذميمه بل الصحيح الانتقاء والنظر والتأمل مع الاحترام والتقدير للجميع. فقد يقول القائل عند هذا البيت يرد على يرد عليه كلام الحافظ ابن حجر. الحافظ ابن حجر عالم له حق الاجتهاد والنظر، وولم يلزم الأمة بقوله. وما قال هذا القول هو القول الفصل والفيصل. إنما هذا رأيه وما صار إليه. فهل كلام الحار البيرقوني رحمه الله؟ بهذا التعريف للحديث العزيز شذ وخرج عن الحق والصواب نقول لا ولم يتفرق بل هو مسبوق إلى هذا الحد ومن قاله الحافظ ابن منده رحمه الله والحافظ ابن قاهر وابن الصلاح في جماعة آخرين في جماعة آخرين إذن البيقوني رحمه الله تبع في هذا عردا من العماء والعلماء صحيح فلا ينتقد ولا يصح توجه الانتقاد أو توجيه الانتقاد إليه الحافظ ابن حجر وتلميذه الحافظ السخاوي وبعضهم يرى أن الحديث العزيز هو أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين يعني او ثلاثه هذه غير موجوده عنده اثنين عن اثنين واضح بمعنى ان يروي الحديث اثنان في احدى طبقات اسناده ثم لا ينقص في طبقه من طبقات الاسناد كلها عن اثنين قد يزيد في بعض الطبقات عن اثنين فهذا لا بأس. لكن لا ينقص عن اثنين لان الاقل يقضي على الاكثر لان الاقل يقضي على الاكثر واضح وهناك قسمه اخرى لبعض اهل العلم اشار اليها الحافظ السخاوي وهي ان الحديث العزيز ينقسم الى قسمين العزيز ينقسم إلى تنقسم إلى قسمين عزيز مطلق وعزيز نسبي عزيز مطلق وعزيز نسبي العزيز المطلق يكون الاسناد فيه كله على ميزة واحده أو ميزة واحدة وصورة واحدة اثنين عن اثنين عن اثنين واضح الاسناس كله على صورة ماذا واحدة اثنين عن اثنين عن اثنين فهذا يكون ماذا عزيز مطلق والعزيز النسبي ان ينفرد او يتفرد به راويان يتفرد بالحديث راويان عن راوي واحد يرد الحديث من طرق لكن هذا الحديث تفرد به فلان جاء في إحدى الطبقات في إحدى الطبقات وروى عنه راوي واحد ثم هذا الراوي خرج عنه وأخذ عنه اثنان من الرواة فهذا عزيز نسبي هو عزيز بالنسبة إلى فلان من حديث فلان فيقال عزيز من حديث فلان وهذا موجود لو نظرت في الحلية لأبي نعيم أو في غيرها ومسند البزار وغيرهم وغيرهما من الكتب ستجد يقول عزيز من حديث فلان ماذا يقصدون النسبية العزه النسبية واضح فهذا تقسيم أيضا للعزيز, للعزيز ثم قال مشهور مروي فوق ما ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة هذا هو قسم العائل أن لفظ مشهور حديث مشهور يطلق بالنظر إليه من حيث اللغة والاستلاح إلى قسمين إلى أو على قسمين القسم الأول مشهور يعرفه العامة والخاصة مع مشهور يعرفه العامة والخاصة وهذا المراد به المشتهر على ألسنة الناس فليس إذن المعنى المعنى الخاص الاتي ذكره بعده واضح فيشتهر بين ألسنة العلماء والعوام وطلاب العلم وغيرهم أحاديث مثلا إن ابغض الحلال لله الطلاق بغض النظر ثبت أو لم يثبت هذا من الحيز المشتهرة نعم ومن الكلام المشتهر بين أسنة الناس العامة وغيرهم حب الوطن من الإيمان مثلا أو غيرها صحيح فهذه أحاديث مشتهرة على أسنة الناس ويسمى مشهور باعتبار اشتهاره وانتشاره بين الناس بين الناس ولا تعلق له أيضا بالصحة ولا بالضعف وقلنا هذا التقسيم المشهور والعزيز باعتبار ما لا تعدد الطرق القسم الثاني وهو المشتهر أو المشهور عند أهل الحديث المشهور عند أهل الحديث خاصة المشهور عند أهل الحديث خاصة وهو ما عرفه البيقوني رحمه الله وهو ما عرفه البيقوني قلت أن البيقوني مسبوق أو غير مسبوق في الحافظ بن مندى وغيره من الحفاظ أيضا لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله يرى ان الحديث المشهور قال ما له طرق محصوره باكثر من اثنين باكثر من ماذا من اثنين يعني ثلاثه فاكثر ثلاثه فايش فاكثر باكثر من اثنين ونحو هذا ما قاله الحافظ السخاوي أيضا رحمه الله في التوضيح إذن هما رأيان في مبحث ماذا المشهور ولكل وجهة هو موليها وهناك قسمة انتبه هناك قسمة لبعض العلم أيضا أشار إلى الحافظ السخاوي أن العزيز أن المشهور ينقسم إلى قسمين مشهور مطلق ومشهور نسبي مشهور مطلق ومشهور ماذا نسبي ما هو المشهور المطلق ما تتابع أو ما كان إسناده على وثيرة واحدة وصفة واحده على صفة واحدة التي مرت معنا على تعريف البيقون أو على تعريف الحافظ ابن حجر سواء هذا أو ذاك واضح ثلاثة ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة إلى آخره النسبي ما كان من روايه ينفرد بها ثلاثة عراو واحد يأتي أحد الرواد في إحدى طبقات الاسناد الثالثة الرابعة نعم فينفرد بحديث ثم ينفرد ويرويه عنه ثلاثة فهذا مشهور من حديث فلان تحمله عنه من؟ كم؟ ثلاثة من الرواة ثلاثة من الرواة ورح نعم ثمت التفصيلات ليس هذا محد البسط إنما تعرف الحد حتى لا تكون كذلك من المتشنجين ولا من المتزمتين عند حد محدود وتقف وتغلط وتخطئ وما عرفت وجه الصواب في ذلك نعم قال رحمه الله معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راوي لم يسمد وكل ما قلت معنعن كعن سعيد عن كرم هذا مبحث الحديث ماذا المعنعن مبحث الحديث المعنعن وهذا القسم هو الحادي عشر في أقسام الحديث في أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة المباركة وهو الحديث المعنعن حديث معن عن ماخوذ من العنعنه مأخوذ من العنعنه قال فيه الحافظ ابن الأثير رحمه الله المعن عن وهو ان يقول احد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا واخبرنا وسمعنا اذا كل راوي يتحمل فيقول عن عن عن هذا المراد بالمعنعن هذا هو المراد بماذا في الحديث المعنعن انت ترى ان البيقوني ماذا قال معنعن تعن سعيد عن كرب ما جاء بالحد مع انه قال في اول المنظومه وكل واحد اتى وحده يعني في الاغلب الكثير انه اتى معه الحد هنا جاء بالمثال وما جاء بالحد صحيح جاء بالاسم اسم النوع وجاء بالمثال وما جاء بالحد اكتفاءا لماذا جاء بالمثال اكتفاءا عن صيغه الحد واستغناءا بالمثال عن صيغه الحد او عن ذكر الحد وهذا يتسمح فيه لأنه واضح وهو أمر ظاهر واضح طيب هذا النوع له تعلق بأي شرط من شروط القبول ها بالاتصال قلنا شروط القبول عدة ومنها الاتصال صحيح فهنا هذا النوع له تعلق بشرط ماذا الاتصال لن اطيل عليكم وقد فصلنا في غير موطن وفي شرح النخبه وفي شرح الموقظة وايضا في شرح البيقونيه في المطبوع منه تجدون شيئا من التفصيل حول هذه المساله لكن اختصر لك موضوع العنعنه هنا ماذا تتوقع انه يريد بالعنعنه معنعن كعن سعيد عن كرم هل العنعنه المجمع على اتصالها عندنا العنانات لها صور صحيح راويين فلان وفلان روى أحدهم عن الآخر بعن ومجمع مجمع بين أهل العلم على أن فلان لقي فلانا ويروي عنه وتحمل عنه فهل يريد بالمثال هل يريد بالمثال المعنع المجمع على اتصاله أو يريد المعنعن المعنعن المتفق على انقطاعه أو يريد نوعا خاصا من المعنعنات هو قطعا لا يريد الأول لا يريد ماذا؟ الأول ولا يريد الثاني وهو المتفق على أنه ماذا؟ منقطع ولها صور تجدونها أيضا في شرح المنظومة هذه بقي النوع الثالث الذي هو حصل فيه محل ماذا أخذ وعطاء بين أهل العلم منهم من يثبت الاتصال به ومنهم من ينفي الاتصال ولا يرى ثبوت الاتصال بهذه الرواية وضح وضحت هذه اذا عندنا كم صورة لعن ثلاث صورة متفق على اتصالها وصور متفق والراجع فيها الانقطاع وعندنا صورة فيها ماذا أخذ وعطاء فهو لا يريد الأولى ولا يريد الثانيه يريد ماذا الثالثه بهذا المثال الثالث بهذا المثال يقول الحافظ الذهبي رحمه الله ما هي الثالثة هذه هي رواية الراوي الصورة هذه الثالثة التي حصل فيها أخذ وعطاء هي رواية الراوي عمن عاصره رواية الراوي عمن عاصره لكن لم يعلم أو لا يعلم سماعه منه هل سمع أو لم يسمع وهذا الراوي الذي يروي عن فلان ثقة ولا يعرف بتدليس ولا يعرف لماذا إذن اجتمعت فيه المعاصرة الممكنة القوية المعاصرة الممكنة القوية يعني هناك معاصرة غير ممكنة أحدهما في المشرق والآخر في المغرب لا هذا ارتحل إلى هذا ولا هذا دخل مدينة ذا ولا حج ذاك في ذاك العام ولا حج هذا في ذاك العام متباعدة بعد الشقة بين الراويين واضح لكن يتكلم ممكن وقوي حج ذاك في تلك السنة ودخل أحدهما مكة ودخل ذاك مكة أو هذا ارتحل الى البصرة وذاك من أهل البصرة أو من اهل الكوفة أو غير ذلك يعني اللقاء ماذا احتماله قوي جدا لكن لا يعرف أنه قال سمعت أو حدثني أو أخبرني، فهل هذه الرواية للثقه المعاصر البريء من وصمة التدريس رواية وعام فلان تحمل على الاتصال أو لا تحمل على الاتصال، واضح؟ هذه الصورة يقول فيها الحافظ الذهبي فمن الناس من قال لا يثبت يعني الاتصال. من الناس من قال لا يثبت يعني الاتصال حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما يوما ما هذا قول قالوه قال ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي إمكان اللقي وهو مذهب مسلم انتهى كلامه رحيمه الله إذن كم مذهب تحصل لنا في المسألة كم مذهب مذهبان المذهب الأول لا يحملونه على الاتصال حتى يثبت ماذا اللقاء حتى يثبت اللقاء بين الراويين المذهب الثاني يثبتون الاتصال لأنه ماذا اللقاء ممكن والمعاصرة موجودة وورقية وبري ومصونة للتدليس واضح القول الأول عليه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد ويحيى بن سعيد وعلي بن المديني والبخاري وغيرهم وهو اختيار الحافظ بن حجر والقول الثاني عليه الإمام مسلم رحمه الله مع جماعة كبيرة أيضا من أهل العلم وليس في المسألة إجماع كما ادعاه بعضهم ورد أهل العلم على هذه الدعوة دعوة الإجماع في مواطن عديدة ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله والحافظ بن حجر وغيرهما من الحفاظ مذهب الإمام مسلم في مسألة امكان اللقي هنا ووصف الحديث بالاتصال انتبه لا يعني ذلك عند مسلم أنه لو ثبت عنده يعني الراوي معاصر واللقي ماذا ممكن بريء من وصمة التدليس وهو ثقة لكن ثبت عند مسلم أنه لم يسمع منه فهذا مسلم لا يمشيه ولا يحكم له بالاتصال واضح؟ فلا تقول هذا شرطه لا ليس هذا شرطه إن ثبت عنده عدم السماع يعله بالانقطاع وهذا موجود في مواطن من كتابه التمييز وغيره أعل بعض الأحاديث وبعض الاسانيد بأن فلان لا يعرف له سماع من فلان واضح؟ يعني ثبت عنده أنه لم يثبت له ماذا سماعه منه وضح هذا يا إخوان يعرف هذه المذاهب وهذان المذهبان و... واقتفي بهم ابتداء في مسألة المعنى وإلا فالمسألة تحتها تفصيلات عديدة هذا المقام يكفيها قال الحافظ ابن حجر من حكم بالانقطاع مطلقا وهذا يوجد من الحفاظ من حكم بالانقطاع ماذا مطلقا. قال من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد ويليه من شرط طول الصحبة يعني يوم لقيه مرة لا يكتفي لا بد يصحبه طويلا ومن اكتفى بالمعاصرة سهل والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه مذهب البخاري ومن وافقه الخلاصه أن رأي الإمام مسلم رحمه الله ومن قال بقوله من الحفاظ قول صحيح قوي قول صحيح قوي وقول الإمام البخاري وشيخه علي بن المديني رحمه الله قول علي بن المديني والامام البخاري ومن قال بقولهما أقوى وأصح. اقوى واصح فهذا صحيح وذاك اصح هذا قوي وهذا اقوى وضح نعم ثم اراد المبهم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم المبهم هذا مبحث الحديث ماذا؟ المبهم قال ومبهم ما فيه راو لم يسم الحرف وحرف العطف هنا إشارة إلى ما تقدم بيانه أي وثاني عشر الأقسام أو القسم الثاني عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو ماذا؟ الحديث المبهم الحديث المبهم قال حديث ومبهم ما فيه راو لم يسمى أي الذي ورد فيه راو من الرواة ولم يسمى عن رجل أن فلانا أو عن فلان لم يسمى ما فيه راو لم يسمى جذبا أي مجهول لا يدرى من هو لا يدرى من هو المبهم لغة من الإبهام وهو ضد الإيضاح ولهذا هناك مسائل مبهمة يعني مشكلة غير واضحة غير تقول هذه مسألة مبهمة أو, أبهم أو أبهمت هذه المسألة على كثير من الناس يعني أشكلت ولم تتضح لهم ولم تتضح لهم هذا من حيث المعنى اللغوي أما من حيث الاصطلاح هو الذي عبر عنه البيقوني ما فيه راو لم يسم يعني من ابهم اسمه من أبهم اسمه الحديث من الرجال أو النساء سندا كان الإبهام في الإسناد أو كان في المتن أو كان في المتن لكن الذي به العبرة وعليه السلام ما كان الإبهام في ماذا؟ في الإسناد أما في المسلم أن رجلا قال يا رسول الله كذا أو أن رسول الله قال لرجل كذا نعم لا تعلق له بمبحث ماذا؟ القبول والرد إنما الذي يعنينا هو ماذا؟ الإبهام الذي في الإسناد الإبهام الذي في الإسناد لا نقول ان المبهم في المتن ليس مهملا العلماء اعتنوا به الحافظ العراقي وغيره المستفاد من غمامات المتن والاسناد والفوا في ذلك المؤلفات واثنوا بذلك لكن الذي يعني في مبحث القبول والرد هو ما يتعلق بماذا بالإسناد ما يتعلق بالاسناد سبق ايها الاخوه ان قلت وقلنا غير مره ان الحديث المقبول له شروط صحيح من هذه الشروط ماذا اتصال الاسناد وعداله الرواه الرجل المبهم قلنا لما تكلمنا العداله قيد يخرج به اناس تحقق الطعن في عدالتهم صحيح وقلنا قسم اخر رد حديث لا بطعن في العدالة وإنما لعدم تحقق العدالة وقلنا يدخل في هذا مجهول العين ومجهول الحال وقلنا المبهم تذكرون أو يعبر عنه بعضهم بمجهول الذات أو مجهول الذات وضح اذا مبحث الحديث المبهم له تعلق من وجهين في القبول له تعلق من وجهين في القبول أنا أريد أن أربط لك لماذا أورد مع المبهم أنت تنظر إليه أورد المبهم مع المعنعن صحيح؟ معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم في بيت واحد هذا شق وهذا شق المعنعا له تعلق بماذا بمسألة الاتصال صحيح والمبهم له تعلق بمسألة الاتصال ومسألة العدالة, مسألة العدالة. واضح هذا الراوي إذا كانت قد جهلت عدالته فمن باب أولى أن يجهل حال ضبطه حال ضبطه وضح لكم طيب إذا فهمنا هذا الدخول أو هذا المدخل أريد لك أن تتصور معي هذا الإبهام أين يقع قد يقع الإبهام في طبقة الصحابة صحيح كان يقول سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه أن رجلا من أصحاب رسول الله قال كذا صحيح أو عن رجل من اصحاب رسول الله ويمكن أن يقع هذا الإبهام في طبقة التابعين صحيح ويمكن أن يقع الإبهام في طبقة دون طبقة التابعين واضح طيب الإبهام الذي يقع في طبقة الصحابة يضر الحديث لا يضره من حيث الاتصال لا يضر او من حيث العدالة لا يضر ها طيب انا اقول الصحابه كلهم عدول. بتعديل الله عز وجل له فلا نبحث في ماذا في عدالتهم. لكن يبقى النظر في, ح... في الاتصال هل هذا التابعي الذي قال أن رجل من أصحاب رسول الله أو عن رجل من أصحاب رسول الله سمع من ذاك الصحابي أو لم يسمع العدالة انتهينا عدول بقي الاتصال هل سمع التابعي من هذا أو لم يسمع وضح لكم التابعي الذي يروي عن هذا الصحابي المبهم لا تخلو صيغته من حالتين الصيغة التي يروي بها الكلام أظن مفهوم؟ الصيغة التي تحملها هذا أو التي يروي بها ويؤديها لا تخلو من صيغتين صيغة الأولى أن يصرح بسماعه حدثني رجل من أصحاب رسول الله أخبرني سمعت أنبأني أو قال لي أو نحوها من ألفاظ السماع الصريح والصيقة الثانية يقول أن رجلا أو عن الرجل من أصحاب رسول الله يعني الأولى فيها تصريح بالسماع والثانية بالعنعنى ونحوها وضح فالأولى حكمها متصلة إذا سلم الاسناد إلى التابعي وبقيت هذه القضيه فنقول هو صحيح لان الصحابه عدود وقد صرح هذا التابعي الثقه بسماعه من فلان فالحديث ماذا صحيح لا كما فعل احدهم لما جاء الى اسناد صحيح الى التابعي وقال فيه التابعي حدثني رجل او سمعت رجلا من اصحاب رسول الله قال كذا قال هذا اسناد ضعيف لجهاله الصحابي ثم في طبعة ثانية للكتاب وهذه مصيبة مثال الدكتوراه جاء في نسخة أخرى قال يعني اسناده وصحيح وجهالة الصحابي لا تضر كما أفادني سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأفعل وقت حي يعني هذا القضية ما تحتاج إلى تدخل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله هذه قضية مقررة في كتب اعتقادها للسنة المختصرة أن الصحابة عدول بتعبير الله لهم وجهالتهم لا تضر واضح فالمقصد أنه إذا قال التابعي الثقه حدثني أو سمعته هو حديث متصل صحيح لكن إذا قال عن أو أن الصحابة عدول ما نتكلم في, في مسألة اتصال نقول يحتمل أن التابعي سمع هذا الصحابي ويحتمل أنه لم يسمع صحيح طبقات التابعين ما هي طبقه واحده منهم من عاصر كبار الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من سادات الصحابة ومنهم من أدرك بعضا وجمعا كبيرا من الصحابة وفاته جمع من كبار الصحابة ومنهم من لم يدرك إلا الواحد أو الاثنين لكن فاز بشرف ماذا؟ رؤية أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله ومنهم من عاصر وادرك ورأى من بعيد ولم يسمع منه فالتابعين التابعون هم طبقات ليس على طبقة واحدة كبار التابعين الطبقة الوسطى الطبقة الصغرى دون الطبقة الصغرى أيضا فإذا التابع قد يكون سمع من هذا الصحابي وقد لا يكون معلوم أن بعض التابعين يرسل عن الصحابة يكون قد سمع من اثنين اخذ صغار التابعين اخذ من اواسطهم اخذ عن اكابرهم اخذ عن الصحابة فبين وبين الصحابة اثنين او ثلاثة بل يوجد اربعه فالاحتياط بسنة رسول الله واجب فلا نقول انه ماذا حديث متصل هل لهذا مثال نقول نعم له مثال ما اخرجه الامام البخاري رحمه الله ما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير من حديث عبد الله بن سلام مرفوعا لا صلاه للمتلفت قال الإمام البخاري رحمه الله عقبه وعن غندر عن شعبة عن أبي شمر الضبع عن رجل عن رجل عن رجل منهم امرأة من هؤلاء الأربعة نعم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله أبو, ش... أبو شمر هذا رحمه الله الضبعي قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله في ترجمته قال مقبول من الرابعة ما معنى من الرابعة من الطبقة صغار التابعين من... يعني طبقة من أدنى الطبقات التابعين يعني في الجملة هو في التابعين لكن من الطبقات الدنيا وأنت تراه روى عن أربع عن حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يوجد إذن يوجد أن وجد بعض التابعين يروي عن اثنين عن صحابي عن ثلاثة عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام ومعهم الصحابي فالاحتياط في جانب السنة ماذا واجب والاحتياط في جانب السنة ماذا واجب هذا ما يتعلق بطبقة من الصحابة إذن طبقة الصحابة لا تخلو من صيغتين واضح حدثني أو عن حدثني ثقة عن صحابي حديث صحيح عن أو أن أو نحوها لا نتكلم في نتكلم في الاتصال ولا نحكم باتصاله على الصحيح والمثلة فيها تفصيل طيب قد تقع الجهالة في طبقة من في طبقة ما دون الصحابة تابعين او من دون التابعين ولها صور ولها ماذا صور ايضا ان يكون الابهام اولا في طبقه التابعين أن يكون الإبهام في طبقة إيش؟ التابعين قلت قبل قليل ان التابعين رضي الله تعالى عنهم و رحمهم طبقات صحيح منهم الكبار ومنهم دون ذلك النظر في احاديث هؤلاء يختلف ترى انتجو عند الحفاظ كبار التابعين النظر في احاديثهم ليس كصغارهم يتسمح في حديثهم ما لا يتسمح في طبقه الصغرى او من دونه ولهذا تفصيل ليس هذا محل بسطه لكن اعرف هذا وافهمه وقد شرحناه في الموقضة وغيره وايضا موجود منه في شرح هذه المنظومه لكن المقصد يتفاوت النظر في احاديثهم يتفاوت وتسمح في طبقات عليا ما لا يتسمح في طبقات دنيا لكن الذي يحمل عن التابع لا تخلو او لا يخلو تحمله من الصيغتين السابقتين يقول حدثني نعم رجل او فلان او عن فلان حدثني فلان او اخبرني فلان او نحو ذلك من الصيغ السماع او عن وان اذا قال حدثني فلان فالنظر فيه من قلنا النظر في الابهام من جهه الاتصال ومن جهه العداله صحيح نحن لا نقبل اخبار المجاهيل لا يقبل خبر المجهول لا بد ان يعلم صدقه الاحتياط في حديث الرسول الله واجب لا تقول يا شيخ احسن الظن خصلتان يقول الامام عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله خصلتان لا يستقيم فيهما حسن الظن الحكم والحديث الحكم والحديث ما تقول قلنا فيما مضى ان العداله لا تثبت بماذا بمجرد الاسلام ولا تثبت بالهيئة الظاهره لا بد ان نعطاه في حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يستقيم فيهما حسن الظن يريد لا بد تثبت كونه طيب ذو حلال ولحيه ما شاء الله ومتسمته حسن لا يعني انه ثقه لا يعني انه ماذا ثقة ولذلك لما سئل احد العلماء عن عبد الله العمري المكبر قال هل هو ثقه لما الخطيب بالكفاية قال, قال يعني هل هو ثقة أو ضعيف قال إنما يضعف ضرافضي بغيظ بغيظ له ولآبائه لو رأيت لحيته وخضابه لقلت أنه ثقة وأن عبد الله العمري هذا المكبر ضعيف على الصحيح علق الحافظ الخطيب قال استدل على التوثيق بما ليس بدليل او نحو من هذا فان العداله لا تثبت بالهيئه الظاهره واضح على كل حال اذا إذا قال حدا انظر للعداله والاتصال إذا قال حدثني واخبرني نقول الحديث اليه وكان هذا الراوي عن هذا التابع من الثقات نقول حديث متصل الى فلان هذا المجهول إذا كان الراوي المجهول يقول هذا الراوي عن التابعي حدثني فلان قال حدثني أبو هريرة ولا فلان نقول حديث متصل متصل الإسناد واضح؟ يبقى الرب بالجهالة هل لطعن في العدالة ولا بعدم تحقق العدالة بعدم تحقق العدالة وضح إذن الرد لا بطعن في العدالة ولكن بعدم تحققها هذا واحد والاتصال الحديث ماذا موصول قد يقول هذا الراوي عن أو أن فالتعليل حينئذ يكون بالجهالة والانقطاع لا ندري سمع أو لم يسمع وضح رأيكم هذا المبهم بارك الله فيكم يعني انا اقول لماذا المفهم قل من يعني يتكلم في هذه المساله ويحاول ان يخرج هذه الصور ويبرزها فالتعليل انما يكون للجهاله والانقطاع ومره يعلل الحديث بالجهاله ومره يعلل بماذا يعلل بالجهاله وحدها او بالجهاله والانقطاع مع الجهالة والانقطاع مع طيب ما بعد هذا من صور قد تقع يقع الإبهام في صورة دون التابعين في صورة دون التابعين والحال فيها كالحال في الصوره السابقة لكن حديث التابعين قلت أموره والنظر فيه يختلف عمن دونهم وضح وليس هذا مقام البسط وليس هذا ليس هذا مقام البسط. نعم خذناكم إلى العالي والنازل يسير هذا ما الله. قال رحمه الله وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل نعم هذا هو القسم الثالث عشر والرابع عشر من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة هو العالي و... والنازل العالي والنازل والواو العاطفة بر بيان دلالاتي غير مرة وكل ما أي كل إسناد قلت وكل ما قلت بالتشديد بمعنى قل عدد الرواة من القلة رجاله أي رجال إسناده عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم على أي ارتفع أي ارتفع فقد يكون ارتفاعه مطلقا وقد يكون نسبيا ثم ذكر النوع الثاني ضد العالي وهو ماذا وضده ذاك الذي نزل أي ضد العالي النازل ما كثرت فيه الرجال ونزل عن ارتفاعه وقربه ارتفاعه وقربه سواء مطلقا او نسبيا العلو يا اخوان فضيله مرغب فيها قيل الإمام يحيى بن معين ماذا تشتهي ايش امنيتك قال بيت خال وإسناد عال بيت خال وإسناد عال فالعلو سنة مرغب فيها مرغب فيها و لانه اذا كلما قرب الإسناد بعد عن الخلل صحيح قل فيه الخلل وليس هذا بالضروره في كل حال وكلما بعد كثر علو نسبي علو مطلق وعلو نسبي ما هو العلو المطلق العلو المطلق هو القرب من النبي صلى الله عليه واله وسلم القرب من النبي صلى الله عليه وسلم بعدد قليل بعدد قليل من الرواه هل هذا مطلقا تعرفون بعض الأئمة من التابعين وهؤلاء بينه وبين رسول الله واحد أو اثنين عالي لكن هل المراد هو هذا أو المراد أمر زائد في هذه القضية قرب من النبي عليه الصلاة والسلام بعدد قليل من الرواه بالنسبة إلى إثناد آخر روي فيه هذا الحديث بعينه بسند أكثر يعني حديث إنما الأعمال بالنيات مثلا جاءنا عم. أنه بينه وبين رسول الله ثلاثة أو اثنين من الرواه طيب وحديث عمر نفسي حديث من عمر البنيات يرويه ثالث في طبقة هذا الراوي بينه وبين عمر أو بين رسول الله عليه الصلاة والسلام خمسة فهذا الأول الآخر بسند ماذا رجاله أكثر رجاله أكثر رجاله أكثر, رجاله أكثر. قد يكون هذا الاسناد صحيحا فتلك نعمة عظيمة وطعيفا فصورة العلو موجودة واضح العلو النسبي أن يقل في هذا الحديث الذي يرويه أو في هذا الإسناد الذي يرويه إلى إمام معين ذا صفة علية ما ذا صفة علية قد يكون من أصحاب السنن كالإمام البخاري الصحيحين كالبخاري أو مسلم أو داود أو غيرهم فهو قريب يروي الإسناد يروي هذا الحديث على بخمسه بخمسة بعشرة وآخر يرويه بخمسة عشر باثنى عشر أو نحو ذلك فهذا قرب نسبي قرب نسبي وله صور ايضا محل بسطها في غير هذا الموضع وموجودة ايضا عندكم في شرح المنظومة طيب حال النسو فقلت تلك نعمة عظيم ولكن إذا كان العالي ليس صحيحا والنازل أصح ورجاله في صفات أئمة عدود فهو أقوى وأحسن حالا من العالي قال الإمام يحيى بن معين الحديث بثبت خير من علو عن غير ثبت خير من علو عن غير تبتن نقل يقول هنا السائل في مبحث الحديث العزيز قال الحافظ ألا يرويه أقل من اثنين, اثنين فهل إذا جاء في السند اثنين عن ثلاثة مثلا لا لا يعتذره أو لا كذا عند يعني عزيزا قلنا تكلمنا عن العزيز المطلق والعزيز النسبي العزيز النسبي عليه اثنان اثنان نقول موجود لكن على قله ولذلك سمي عزيز هذا العزيز المطلق وهو من التابعه وكذا مساله مبحث ما يتعلق بمنتهى وهذا سيرد عندنا في الغريب ايضا المطلق والنسبي هل هذا التفرط وبناء عليه العزة والشهرة في في طبقه الصحابه او في طبقه دون الصحابه هذا مبحث اخر الذي يترجح والعلم عند الله طبعا اذا تفرد الصحابي قاهر يبقى واحد وعنه اثنان هذا النظر في الطبقه هذه او في الطبقه دونها الذي يترجح عندي ان النظر في هذه المشارق يكون في طبقه التابعين فمندوح نعم وهذا فصلناه وبيناه ايضا في شرح الموقضه هل اشترط يعني على الصحيح ومن قال بالاطقه فقد غلط فقد غلط وان الصحيح ان الامام البخاري شرطه للوصف الحديث بانه صحيح قال لو ذكرتم لنا مصدر نقلت من قول الحافظ الذهبي في تفاوت الرواة في الضبط وبين يعني هذا السائل يسال عن كلام وهذا كلامه قلنا قرأناه من كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل بعد ان تكلم عن الطبقه الثالثه قبل ان يبدا في الطبقه الرابعه في العلماء من يعتمد قول في الجر والتعديل ذكر هذا الكلام الذي نقوله.